شبكة الذكر الحكيم تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم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 ومن الناس من يشتري نهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 وَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْزَلْنَا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 وَإِذْ قَالانِ لِقُومِهِ إِنَّ ابْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظيم وَلَ الصَّنَ العِ سَانَ بِوالدَيهِ حَمَلَت أُُّهُ وَحنًا على وَْنِ وَفِي الصوالُهُ فيِي عَمَين وَفيِي صوالُهُ فيِي عَمَينِ أَنِشكُر وَبِوالدَكَ إَِ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 مَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بَنِي إِنَّهَا إِلَٰتُكُمْ إِذَا تَقُومُ حَبَّةٍ مِّن خَرْبٍ يَفْتَقِنُهَا فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله. إن الله لطيف خبير يا بني أقب الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 اتَّبِعُوا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوثقى. وَإِنَ اللهَّه عَاقِبَةُ الأُور وَمَنْ كَفَرَ فَ لَا يَحجُكَ كُفْرُح إلَ إن مَودعُهُُمْ فَنُونَبُِّهُ بِمَا عَمِنُوا إِ اللهَّه عَمُ بِن تِ نُمَتِعُهُم قَدينَاثَُّ نََّّرُهُم إَا عَذَابٍِ وَلضْ وَل إِ سَأَْتَكُم من خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَبْوَّلَ يَقُولٌ النَو اللهَّ كُلِحَمْدُ لِلل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 سبعة أبحر ما نخدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شفور واذا غشيهم موج كذبوا لدعاء الله مفسصين له الدين فلم ما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَطَّارٌ كُفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَثْقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا